ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله في ص و ت إن شاء الله ع ل س ل م ع ل ا ل ح ه وسلم د ل ل ه و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم و ب ا ر ك ع ل ي ه و على آ ل ه و ص ح ب ه وسلم أ م ا ب ع د ى ه ي ا ك م ا ل ل ه ت ع ا ل ى ج م ي ع ا و ب ا ر ك ا ل ل ه ف ي ك م على اهلي و س ل على اهلي وسلم ع ل م ا و ح ل م ا و ع د ن ا اليوم إ ن شاء الله تعالى مع شرح م د غرام صحيح أ و ق ص ي د ة القاب الحديث للامام الاشبيلي رحمه الله وتوقفت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عند قول الناظم ي رحمه الله ولا حسن الا استماع حديثكم م ش ا ف ه ة يملي, يملى علي ف أ ن ق ل و ا هناك بعض ا ل ن س خ جاءت ولا إلا سماع ونسخة حسن حديثكم أخرى جاءت ولا حسن إ ل ا استماع حديثكم فالعبره هنا نحن كما ذكرنا واتفقنا في أ و ل الدروس أ ن ن ا نستخرج من هذه ا ل م ن ظ و م ة المصطلحات ا ل ح د ي ث ي ة فقط ونتكلم عنها وهذا البيت فيه بعض المصطلحات منها الحسن والحسن هو د ر ج ة من درجات القبول و س أ ت ك ل م عنه بالتفصيل إ ن شاء الله وفيه الكلام عن اداه من ادوات التحمل, وهي وهي التحمل وسياتي ذكر ذلك إ ن شاء الله عز وجل ف المصنف أ و الناظم رحمه الله يقول ولا حسن إ ل ا استماع حديثكم الحسن له تعريفات ك ث ي ر ة وله أو العلماء صنفوا فيه المصنفات ورجح ابن حجر رحمه الله كما في ا ل ن خ ب ة بان الحسن, الحسن هو تعريفه تعريف الصحيح وليكم تعريف الا س ل م ورحمة ر الله ت ع ي في ه ت ع ر ف الضبط ص ح ح ي في إلا ل ا فهو انه لذلك قال ف إ ن خف الضبط فالحسن لذاته واتفقنا ذ ك ر ه ن الحسن ا ل ذ ه وهو قسم من أقسام الحسن من ا ل ح س ن ن ي س س م إلى ح ل ذ ت ت ه لغيره وحسن و ا في ق ن ا ف ا ل م ر ا ت ا ل م ا ض ي ة أ ن الصحيح أ ي ض ا ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره إلى لذاته وقلنا أ ن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته بمجموع طرقه فتجمع هذه الطرق ليصبح الحديث صحيح لغيره والحسن لغيره أ ي ض ا مثله مثل الحديث الصحيح لغيره هو ع ب ا ر ة عن الحديث الضعيف خفيف الضعف بمجموع الطرق يصبح حسن لغيرهم والعبره هنا او الفرق هنا بين الحديث الصحيح والحسن د ر ج ة الضبط فقط فان خف الضبط فالحسن لذاتهم صعب تعريفه تعريفا محددا لكن ابن حجر رحمه الله رجح ح م ه الله ر ذلك وظهر أ ن كلامه هو ا ل أ ص ح والذهبي رحمه الله يعني ذكر م ق و ل ة ش ه ي ر ة له في البحث عن تعريف الحسن فقال لا تطمع ب أ ن للحسن ق ا ع د ة تندرج كل ا ل أ ح ا د ي ث الحسان فيها ف أ ن ا على إ ي ا س من ذلك وكان هو يعتقد ب أ ن ه ليس هناك ق ا ع د ة صحيحه ة قاعدة معروفة أو الأحاديث الحسان والعراقي تحتها الحسان ا يندرج رحمه ل ل بين اختلاف الاراء فيه او جاء بشيء من ذلك فقال والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم من مع ما اتهم ولم من ما محتمل وما يكن حسن الشذوذ راو فردا قلت وقيل بكل ذا حد حصل بكذب ذا ورد وقد بعض ضعف فرد قريب فيه حد فمن كلام ي أ ي ض ا الحافظ العراقي رحمه الله في الفيته هذه يبين أ ن تعريف الترمذي, الترمذي جاء بتعريف والخطابي جاء بتعريف وابن ا ل صلاح جاء بتعريف وابن حجر جاء بعدهم بهذا الترجيح في تعريفه للحسن وغيرهم فمثلا الخطابي رحمه الله محمد حمد بن محمد البستي الخطابي في كتابه معالم السنن قال والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وهو الذي يقبله أ ك ث ر العلماء ويستعمله ع ا م ة الفقهاء لذلك البيقوني رحمه الله لما عرف الحسن عرفه بتعريف الخطابي ف الخطاب من حيث أ ن ه عرف مخرجه واشتهرت رجاله ويرد ع ع ل ل ى هذا ا ت ر ف ي ويرد على هذا التعريف بكلام ولكن القول الكلام لا, يعني لا نحتاج إلى زيادة القول فيه الآن نحتاج زيادة فيه ل أ ن ن ا يعني نبحث في معنى المصطلحات بشيء يسير حتى نفهمه حتى لا ندخل في اختلاف العلماء في المصطلحات فنتشتت ويكون ذلك إن شاء الله في موضعه إن شاء الله وهناك أيضا الترمذي اشترط في الحسن وكما نعرف أ ن الترمذي هو أ و ل من شهر الحسن أو اشهر ل ح س ن أو أ الحديث الحسن ومن قبله لم يكن هذا المصطلح معروف وان كانوا ي أ خ ذ و ن بهذا المصطلح دون تعريف له يعني ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله كان الأحاديث الضعيفة الحسن يقبل قولة وبسبب هذه فهم هذه الكثير هذا, أو هذا المعنى في أ خ ذ ا ل إ م ا م أ ح م د ل ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة خ ط أ و بين ذلك ا ل إ م ا م شيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه ة ر ح م الله أن الإمام الألباء آآ آآ آآ ابن حنبل أن بن رحمه الله لما الأحاديث الضعيفة الأحاديث الضعيفة الضعف كان أخذ يأخذ خفيفة وهي التي سميت بعد ذلك ب ا ل أ ح ا د ي ث الحسنه التي يكون ا ل ر و ي فيها خفيف الضعف ربما يهم كثير ا ل خ ط أ غ ي ر ذلك فيصل بحديثه إ ل ى الحسن فهذا عليه يشهر التنمذي بالنسبة إلى ما كان عليه قديما قبل التنمذي قبل إلى أن يشهر هذا التعريف فالامام الترمذي ع ر ف الحسن ب أ ن ه لا يكون في إ س ن ا د ه من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه ويروى من غير وجه وهنا ابن الصلاح رحمه الله جاء هذا وقال هو يقع على الحسن لغيره ويقع غير بتعريف الترمذي يقع لغيره رحمه على من ابن الحسن الحسن جاء الله هذا الصلاح على لغيره لانه لا يكون فيه من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه ويروى من غير وجه هذا يحتمل الضعيف والصحيح أو المقبول والمردود لأن أيضا أو أيضا المسألة المقبول والمردود المردود يروى وجه ولكن الوجه والترمذي ولم فابدو الحديث الضعيف كلها هنا الصلاح الله لم يفصل لما من رحمه جمع يبين بينه غير ضعيفة في هذه قول الخطابي والترمذي قال ب أ ن الترمذي أ ر ا د بالحسن هنا الحسن لغيره الحسن يا لغيره نعم معي يا إخوة في صوت في فهذا بالنسبه للحسن والحسن قلت أ ن بعض أ ه ل العلم صنفوا مصنفات فيه ل أ ن كما عرفنا التعريف فيه ليس منضبطا بضابط معين والراجح فيه انه ل ض ع ي ف ب أ يكون مثلا خفيف, الضعف خفيف الضبط او ل الضبط ض ع ف خفيف أ ي خ ط ئ أ و ي ه ي م أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر التي تقع في ضبطه أ و حرقت كتبه مثلا أو غير ذلك فهذا يدخله أ ه ل العلم في الحديث الحسن لذلك أ د خ ل و ا حديث عمري بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده في ا ل أ ح ا د ي ث الحسان وبعضهم عليكم السلام و رد ح م وبعضهم ة الله أ خ ل عبد ا ل ل لهيعة ل ه بن في ا أ ح ا د ي ث ا لانه ح س و ب ع ض م رد أ حرقت ا د حدث بعد ي ث ه لأنه أن ح كتبه ففصلوا في ذلك حياكم الحبيب أخي الله ففصلوا في ذلك نعم في ففهمنا الحسن لذاته والحسن لغيره يعني أ ن أ ت ك ل م كلاما آآ مباشرا سريعا ل أ ن هذا المتن لا يحتاج إ ل ا ذ ل ك لا يحتاج إلا يحتاج ه ذلك ا ا ش ر يسر ح الذي فيه وفيه هو ف الألفاظ المطولات فقط نهيك عن المطولات ثم ذكر الشيخ بعد أ ن تكلم حول الحديث الحسن فقال إ ل ا استماع حديثكم أ و إ ل ا سماع حديثكم هنا ذكر ا د ا ة من أ د و ا ت التحمل الثمانية وهي السماع و ا ل س من ا ع لفظ الشيخ أ ق و ى طرق التحمل وهي ا ل أ و ل ى أ ي أ ن ي ق ر أ الشيخ أ ن تسمع من الشيخ أ ن ت أ ق و ى طرق السماع و ي أ ت ي بعدها في ا ل م ر ت ب ة أ ن ك ت ق ر أ على الشيخ أ و ي ق ر أ أ ح د وتستمع والشيخ معك وهذه ط ر ق كان ت يعني الرواه كان يتخذوها في الاحاديث و طرق ادوات ل ا ح ي ث و التحمل كما قلت ث م ا ن ي ة اول هذه الادوات ا ل س م ا ع من لفظ الشيخ ثم القراء ة على الشيخ ثم ا ل إ ج ا ز ة ا ل م ق ر و ن ه ب ا ل م ن ا و ل ة ثم ا ل إ ج ا ز ة ا ل م ج ر د ة ثم ا ل م ك ا ت ب ة ثم ا ل إ ع ل ا م ثم ا ل و ص ي ة و ا ل و ج د ة و ا ل ذ يهمون هنا هو ا ل س م ا ع وقلت أ ن ا ل س م ا ع من لفظ الشيخ أ و ا ل ق ر ا ء ة ق ر الشيخ ء ة ا نعم السماع من لفظ الشيخ يعني الشيخ ي ق ر أ هكذا فالسماع منه أ ق و ى طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ ثم ا ل ق ر ا ء ة على الشيخ أ ن ت ت ق ر أ على الشيخ هذه تعتبر م ر ت ب ة ث ا ن ي ة ثم ا ل إ ج ا ز ة ا ل م ق ر و ن ة ب ا ل م ن ا و ل ة تكون يناولك الحديث أو الشيخ يناولك أو الحديث الشيخ الحديث معه بأنه ثم إجازة ا بذلك ن و ل ك ا ل ح د ي ث ثم إ ج ا ز ة مجردة يجيزك الشيخ بكتبه أ و مصنفاته أ و بما لديه من روايات ثم ا ل م ك ا ت ب ة أ ن يكتب لك إ ج ا ز ة ب ا ل م ك ا ت ب ة هي م ع ر و ف ة ثم ا ل إ ع ل ا م و ا ل و ص ي ة والوجازه فقلت المهم هنا السماع وضحت نعم و ا ل إ م ا م مالك ا بن انس رحمه الله عنده أ ن السماع والعرض سواء السماع والعرض سواء و لا يعرف عن الإمام مالك رحمه قرأ م الله أنه ا ل وربما ولكن كان ي ق أ عليه ل ل كان ا ط ة يقرؤون ا ل و و ل ش يكون خ أو الإمام ا ل م يسمع فكان عنده أن السماع عنده فكان أن ا سواء وربما ل ع ر ض و ي ك هذا هو ا ل أ ص ح أ ن يكون السماع من لفظ الشيخ و ا ل ق ر ا ء ة على الشيخ سواء لان الشيخ في الحالتين هو الذي يصحح وهو الذي يتابع وهو الذي يضبط الالفاق ثم قال م ش ا ف ه ة م ش ا ف ه ة و المشافهه هنا ان يكون السماع م ش ا ف ه ة يجلس امامك ويقرا عليك, أو تقرأ عليك ده بد المشافهة من لتقرأ يكون هذا السماع صحيحا يكون هذا السماع ص حتى ي ح ح ا أ ه ل العلم ا ل آ ن المعاصرين بعضهم يعني تكلم في ا ل إ ج ا ز ا ت عن طريق الهاتف أو عن طريق او ل إ ن ن ت ت ر ح ق ق ب عن ض أهل المسألة أ هذه العلم وقالوا ب الصح الإجازة أنه عن يجوز طريق الانترنت ه ت ف أو ا ل إ لأن ذلك يعتبر م ب ا ش ر ة وشفهات ويعني يدخل في حكم اللقي هذا الـ الـ هذه الوسائل ا ل ج د ي د ة تدخل في هذا ا ل أ م ر ف أ ج ا ز ذلك نعم اللقي معناه أ ن تلقى الشيخ يعني تجلس معه تكن و معه في مكان واحد فهو اللقاء اللقاء وشرط الامام مسلم لا يشترط اللقاء فشرطه إ م ك ا ن ي ة اللقاء ف إ ن لم يلتقيان الراوي ومن يحدث عنه وهناك إ م ك ا ن ي ة للقاء يعني يتعصرين أ و في بلدين متقاربين وفي عصر واحد فيقبل الروايه ة الرواية أو يقبل م ن م إمكانية ا هناك اللقاء لأن نعم والكلام عن ا ل إ ج ا ز ة وادوات التحمل طويله ة وفيكم ك ب ر هذا ب ا ل ن س ب ة الى السماع والمشافهه والكلام حول اللقي وغير ذلك من الامور التي فيها تحمل واداء تحمل والأداء. وهذه الادوات ا ل ث م ا ن ي ة للتحمل لابد أ ن نحفظها هذه المصطلحات ونعرف ما هي أو م المراد ا منها السماع على الشيخ ل ا أو س من ا ع م الشيخ ثم العرض على الشيخ ثم او ل ش ي خ ثم أ ا ل ق ر ا ء على الشيخ ثم ا ل إ ج ا ز ة م ق ر و ن ة ب ا ل م ن ا و ل ة ثم ا ل إ ج ا ز ة ا ل م ج ر د ة ثم ا ل م ك ا ت ب ة ثم ا ل إ ع ل ا م ثم ا ل و ص ي ة ثم ا ل و ج ا د ة ثم ا ل و ج ا ل نعم ثم يقول و أ م ر ي موقوف عليك وليس لي على أ ح د إ ل ا عليك المعول و أ م ر ي موقوف عليك وليس لي على أ ح د إ ل ا عليك المعول و يؤخذ على الناظم هذا ا ل أ م ر بقوله إ ل ا عليك المعول وهذا لا يصح لانه يخاطب كما جاء في اخر المنظومه شخص اسمه ابراهيم فهو يقول له وليس لي على أ ح د إ ل ا عليك المعول فهنا نفى ثم استثنى نفى الاعتماد أ و نفى أ ن ه ليس له أ ح د ثم استثناه من ذلك وهذا خ ط أ لا بد من فهمه فالالتجاء والرجوع و ا ل إ ن ا ب ة لله تبارك وتعالى فقط فذكر هنا نوع الموقوف والموقوف نوع من أ ن و ا ع علوم الحديث وهو ما يرويه الصحابي من قوله أو فعله م او ي ر ي الصحابي ه قوله من أو فعله أ ي تقرير الصحابي إ ذ ا أ ق ر الصحابي على شيء فلم يعدوه موقوفا و إ ن م ا الموقوف ما يرويه الصحابي من قوله أو فعل يعني أبي فعل بكر رضي او ل ل ه عنه, عنه ل مثلا كلام أو ي فعله فعل ف ذ ا والموقوف موقوف عليه والموقوف فيه بعض الكلام ل أ ن هناك مرفوعا حكما يدخل تحت الموقوف يعني مثلا أ ذ ك ر حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صعدنا ن ا ك ب ر و إ ذ ا نزلنا سبحنا هذا أ خ ر ج ه البخاري فقوله كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قول من, من قول الصحابي إ ذ ن هو موقوف ل أ ن ه لم يقوله النبي ولم يقره أ و لم نعرف عنه ا ل آ ن إ ل ا قول جابر أو عبد الله بن جابر فيقول بعد ذلك كنا على عهد النبي هذه ا ل ل ف ظ ة أ د خ ل ه ا أ ه ل العلم في المرفوع حكما في ا لان م م ر ف و ع ح ك ل أ بقول الصحابي وهو عدل كنا على عهد النبي أ ي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك أ ق ر ه م على ذلك وهم يفعلون ذلك في حياته فجعل أو جعل الحديث هذا موقوفا على الصحابي مرفوعا للنبي أ ي موقوفا أ ص ل ا مرفوعا حكما ثم قال ولو كان مرفوعا إ ل ي ك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل وهنا يتكلم عن المرفوع يتكلم ل م عن ا ر ف والمرفوع ع و هو كل ما أ ض ي ف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير و أ د خ ل أ ه ل العلم ا ل ص ف ة سواء كانت هذه ا ل ص ف ة خلقية أو خلقية معي يا أخوة أو معي ما أ ض ي ف للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيقوني ما أ ض ي ف للنبي المرفوع فكل ما رفع ويقال فيه هذا حديث مرفوع فهذا فعله الصفة الله عليه وسلم إما قاله أو أو قرره أو هذه الصفة للنبي صلى الله عليه النبي إما سواء كانت يكون للنبي خلقية أو خلقية وسلم أو أو أو وسلم أو صلى صلى مثل الشمائل ل ل إ م ا م الترمذي ذكر في كتابه هذا الشمائل ص ف ة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقيه من هيئته وغير ذلك فهذه أ ح ا د ي ث مرفوعه ة ذ ه أحاريث م فكل و ع ة ف ما يضيف إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير أ و ص ف ة خلقيه أ و خلقيه فهو المرفوع ولم يذكر المقطوع فيما أذكر لم يذكر أذكر بعد ذلك المقطوع وربما تركه ل أ ن ن ا قلنا أ ن ا ل إ ش ب ي ل ي رحمه الله ترك الانواع ك ث ي ر ة من مصطلحات الحديث فلعله نسي التابعي أو لم يضعه ف المقطوع فالمقطوع هو قول التابعي أ و ما أ ض ي ف للتابعي احنا قلنا الموقوف ما أضيف للصحابي المرفوع ق ن ا ا ل و و ق ف أضيف ما م للصحابي ا ل ما أ ض ي ف للنبي المقطوع ما أ ض ي ف للتابعي ونذكر في المرات الماضيه ة تكلمنا عن المرسل وقلت أن المرسل المرسل عن أن و عزو التابعي الحديث إلى النبي إلى فهناك فرق بين المقطوع والمرسل حتى لا يشكل على أ ح د المرسل ما رفعه أ و ما أ ض ا ف ه التابعي إلى الى ن يعني ب التابعي يقول قال رسول الله فالتابعي ي يقول ي قال الله رسول لم ل ق النبي صلى الله عليه وسلم فهناك عليه يعرف وسلم سواء أو سقط أكثر تابعي أو صحابي أو, أكثر أو أقل ما أحد صحابي فهنا سمي مرسلا ارسل الحديث أي أطلق بدون قيد اما المقطوع فهو قول التابعي نفسه يقول التابعي كقول مثلا حسن البصر ي او غيره كذا وكذا وكذا من قوله أو فعله مثلا فهذا او مثلا يقال قوله مقطوع من فلان فعله على مقطوع على فلان فهو لا ينسبه إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم فعرفنا الموقوف والمرفوع والمقطوع فهما يعني أمور لا بد أن أقف إن فيكم وجل نعرفها بارك لا الله الله لعل شاء هنا بد طيب إن عز هذه ل المقطوع مقطوع ي س ك ذ و ب ا ل م ليس المكذوب م ق ط و ع هو ما قاله التابعي لكن المكذوب شيء آ خ ر المكذوب هو حديث وضع كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوضع من أشر أنواع الضعيف يأتي بكلام صلى عليه وسلم من يأتي وهو أشر لم يقله و النبي صلى الله عليه وسلم ويخترع له إ س ن ا د وينشره و الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعبد ا فليتبوء مقعد مقعده من النار من كذب علي متعبد ا فليتبوء مقعده من النار الله ا ل م س ت ع ا بارك الله فيكم وم أ س أ ل الله أ ن ينفعنا و إ ي ا ك م بهذا العلم تقبل أن أنت استغفرك وأتوب وبركاته وسبحانك وبحمدك وبرك النبينا وصحبه الله اللهم لا إله إلا إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله مننا أشهد ومنكم محمد ورحمة أن